Ya tanda khum o Mm-hmm. Whatever. that then... هذه اللمحات الطيبة المباركة تعليقا على تلاوة اليوم مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبيد عمد كلية رسول الدين بجامعة الأظهر الشهر